قالت الأولى زوجي لحم جمل غف على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل وقالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره البث لغة هو إظهار ما كان مخفيا ونشره إظهار ما كان مخفيا ونشره فإذا انتشر وتفرق قيل له بث فهذه تقول لا أبث أي لا أظهر ما كان مخفيا فأفرقه في الناس وكما قال الله عز وجل خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث منهما أي نشر وأظهر كثيرا من الذرية من بني آدم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وكما قال تبارك وتعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أي كالفراش المنتشر وكما في الآية الأخرى كجراد منتشر فالبث هو التفريق والانتشار كما في حديث أبي داود رحمة الله عليه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال صلاة المؤمنين واحدة واحدة أي جماعة يجتمعون في مكان واحد وهذا كان قبل أن يشرع الله عز وجل الأذان حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور أبث رجالا في الدور أي أفرقهم وأنشرهم في دور المسلمين ينادون الناس بحين الصلاة وحتى هممتوا أن آمر رجالا يقومون على الآطام أي الأماكن المرتفعة ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقسوا أو كادوا أن ينقسوا أي كادوا أن يستعملوا نواقيس النصارى في إعلام الناس بالصلاة قال فجاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك أي من همك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضريني قام على باب المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها غير أنه يقول قد قامت الصلاة ولولا أن تقول وفي رواية ولولا أن يقول الناس أن يتكذبوا علي ويكذبوني لقلت إني ما كنت نائما يعني لولا أن يكذبني الناس لقلت أنني كنت يقضانا غير نائم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد أراك الله خيرا ففي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لقد هممت أن أبث رجالا أي أنشرهم وأفرقهم وفي حديث الصحيحين يقول أبو هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائني أي من العلم فأما أحدهما فبثثته أي نشرته في الناس وفرقته فيهم وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني الحلقوم وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الخروج إذا هدأت الرجل يعني إذا دخل وقت المغرب وقل خروج الناس في الطرقات فأقل الخروج وكذا في آخر الليل إذا هدأت الرجل أقل الخروج إذا هدأت الرجل فإن لله دواب يبثهن في الأرض دواب من الجن أو مما لا نعلم فإذا هدأت الرجل يبثهن أي ينشرهن الله في الأرض ويفرقهن في الأرض فيذا خرج الرجل أو الأطفال ربما أصاب بعض هذه الدواب فآذوه ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الراكب أي المسافر وحده لو يعلم الراكب ما في الوحدة ما أعلم ما أعلم ما سار راكب بليل وحده أبدا فالشاهد من هذا كله أن البث إظهار ما كان خفي وتفريقه وانتشاره كما في حديث ابن مسعود الشعبي إن بني إسرائيل لما قال عليهم العهد فقست قلوبهم كتبوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم الحق أي ما في التوراة من الهدى كان يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فلما كتبوا الكتاب قالوا اعرضوه على بني إسرائيل فإن قبلوه فاتركوهم وإن رفضوه فاقتلوهم فقال قائل منهم لا تفعلوا ولكن ابعثوا إلى فلان رجل من علمائهم فإن وافقكم وتبعكم تبعه بني إسرائيل وإن تخلف عنكم فاقتلوه فلن يقم بعده أحد من بني إسرائيل فبعثوا إليه قال ابن مسعود فأخذ ورقة ورقة أي طويلة فكتب فيها كتاب الله ثم جعله في قرن ثم علقه في عنقه ولبس عليه ثيابه ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا تؤمن بهذا فأشار إلى الكتاب الذي في صدره وقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا فتركوه وكان له أصحاب يغشونه فلما حضره الموت دخلوا عليه فقالوا بثثوه أو قال بثبثوه أي اكشفوا أمره وانزعوا ثيابه ففعلوا فوجدوا القرن ووجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا ترون إلى قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا فإنما عنا هذا الكتاب الذي في القرن فتفرق بني إسرائيل بضعا وسبعين فرقة خير ملالهم أصحاب ذي القرن ففي هذا الحديث معنى البث وهو إظهار ما كان خفيا وهذا كما قالت المرأة الحادية عشرة عن الجارية جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبثوا حديثنا تبثيث أي لا تظهر ما كان خفيا من حديثنا فتنشره في الناس وتفرقه بينهم وللبث معنا آخر قد يأتي في تضاعيف شرح حديث أم زرع إن شاء الله تعالى قالت المرأة زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره أهل العلم ذهب بعض الشراح إلى أن الضمير يرجع إلى الخبر يعني عندنا في الكلام ضمائر زوجي لا أبث خبره فهنا المرأة تتكلم عن الزوج وعن ماذا وعن الخبر زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إلهاء هنا أذره راجعة إلى الخبر أم راجعة إلى الزوج يعني إني أخاف ألا أذر الخبر أم إني أخاف ألا أذر الزوج غالب شراح الحديث يذهبون إلى أن الضمير يرجع إلى الخبر وأن مراد المرأة زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذر الخبر لطوله يعني أخباره طويلة فلو تكلمت فيها ربما يعني ما كفى المجلس وهذا غير سديد والذي يظهر والله أعلم أن مرجع الضمير إلى الزوج وذلك لأمور الأول أن الحديث كله عن زوجها فهي تتكلم عن الزوج لا عن الخبر فتقول زوجي لا أبث خبرة فالضمير في خبره يرجع إلى الزوج إني أخاف أن لا يرجع إلى الزوج مثل الأول وكذلك إن أذكره أي تذكر الخبر أم الزوج تذكر الزوج أذكر عجره وبجره فكل الضمائر عائدة إلى من؟ إلى الزوج فلا يخرج هذا من جملة الكلام والثاني أن النساء اتفقن على ذكر حال الأزواج بوصف مقتضب مجمل والعربية المتكلمة فصيحة فلا يعجز العرب أن يصف المرء ما يريد بكلام مجمل موجز ويكون قد أدى الخبر فالكلام كله كلام كما ترون فالصجح بليغ الثالثة أن الكلام لا يستقيم إلا بهذا لأننا إذا نظرنا إلى سياق كلام المرأة فهي إلى الآن ما وصفت زوجها بشيء فقولها إني أخاف أن لا أذره ظاهر الكلام أن الضمير يرجع إلى الزوج ما الذي جرهم إلى هذا وجود لا فهنا أشكل عليهم فرد الضمير إلى الخبر إني أخاف أن لا أي أن الخبر لطوله لكن لو رد الضمير إلى الزوج لا يستقيم الكلام إني أخاف أن لا الزوج والذي يظهر كما قلت أن الضمير يرجع إلى الزوج وأن معنى كلام المرأة زوجي لا أبث فيكم خبره وأظهر لكم ما كان خفيا من سيرته فأنشره وأفرقه بينكم إني أخاف إن فعلت ذلك أن يطلقني أن أفارقه وأما حرف لا هنا فهو زائد والحرف الزائد في كلام العرب لا يراد أن وجوده كعدمه وإنما يراد أن الكلام صحيح بدونه ولكن يؤتى به لتأكيد الكلام فالمعنى إني أخاف أن أذره أي إني أخاف أن أتركه بالطلاق وعلى هذا الكلام جاء كتاب الله عز وجل تذكر أو يذكر هذا الحرف الكلام تام بدونه لكن يؤتى به لزيادة التأكيد كما في قوله تبارك وتعالى في صورة الأعراف قال الله الإبليس قال ما منعك ألا تسجد إذا لم تكن لا هنا زائدة صار الكلام غير مستقيم ألا تسجد ما منعك ألا تسجد فلو قيل بوجود الله يبقى إبليس سجد لكن الكلام مستقيم بدونها كما جاء في صورة صاد قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لأن إبليس سجد أو لم يسجد فالكلام ما منعك أن تسجد ما الذي حال بينك وبين السجود فلا هنا زائدة وليس المراد بالزيادة أنها حرف لا معنى له إنما المعنى أن الكلام تام والمعنى مستقيم بدونه ولكن جيء به لتأكيد الكلام لأن جماعة من المفسرين أنكروا أن, تكون أن يكون الحرف زائدا لظنهم إن معنى حرف في القرآن زائد يعني القرآن فيه ما لا فائدة منه وأخطأوا فإن هذا الحرف يؤتى به في لغة العربي لتأكيد المعنى الذي جئ به من أجله فأنت ترى هذه الآية فسرتها الآية الأخرى ما منعك ألا تسجد فسرها بقوله ما منعك أن تسجد إذن لا يستقيم الكلام والمعنى بدونها وإنما جئ بها لتأكيد الكلام وهكذا نزل القرآن على لغة العرب التي جاءت في سياق كلام المرء إني أخاف أن أذره فجاءت بلاء لتأكيد هذا الخوف فقالت إني أخاف أن لا وقال الله عز وجل قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري والكلام استقيم بدونها ما منعك أن تتبعني يعني ما الذي حال بينك وبين اتباع كلامي هذا هو المعنى المراد ولا هنا زائدة جئ بها لتأكيد الكلام قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني والمعنى ما منعك أن تتبعني واضح وغير واضح يعني الآن لو قلنا لرجل قم فلم يقم فنحن نريد أن نسأل عن السبب أعاجز أنت أم مستكبر فنقول ما منعك أن, أن تقوم لو أمرنا رجلا أن يشرب فلم يفعل طيب أصائم أم يحرم هذا الشراب أم مستكبر فنقول ما منعك أن, أن تشرب فإن قلنا ما منعك أن تشرب الله هنا لا تغير المعنى والمعنى مستقيم بدونها ولكن جئ بها لتأكيد الكلام واضح وانظر إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون لا التي أعلمنا عليها بخط أحمر لو حزفتها اقرأ فوربك وهذا هو معنى الكلام لأن الله هنا أقسم لكن لو قلت أن لا حرف أصلي فلا وربك يبقى أنت نفيت القسم لكن المعنى المراد فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فالله عز وجل أقسم على هذه القضية لو اعتبرت لا أصلية يبقى نفيت القسم فلا وربك أي فلا أقسم لكن الله أقسم فلا هنا عند جماعة العلماء زائدة ما معنى زائدة أي الكلام يستقيم بدونها ولكن جئ بها لتأكيد الكلام والمعنى الذي أراده الله عز وجل فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآيات المعنى واضح ولا بعيد إخوة اللي في آخر المسجد واضح المعنى ولا بعيد على آخر المسجد ممكن يوصل طباله أصلي <تصفيق> قال تعالى وما يستوي الأحياء طب احذف له وما يستوي الأحياء والأموات كلام صحيح مستقيم فلا هنا زيدت لتأكيد هذه القضية أما المعنى مستقيم بدونها وما يستوي الأحياء ولا الأموات والمعنى يستقيم بدونها وما يستوي الأحياء والأموات فبهذه اللغة نطقت العرب إني أخاف أن أذره ولا جاءت زائدة في كلام المرأة لتأكيد المعنى الذي أردته كما قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم لو اعتبرنا لا أصلية يبقى أقسم أم لم يقسم فلا أقسم طيب الله يقول وإنه لقسم يبقى أقسم أم لم يقسم يبقى لا زائدة فأقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا يستقيم لك الكلام إلا باعتبار لا زائدة كما ذكرنا إنما جئ بها لتأكيد القسم وإلا صار الكلام أوله يخالف آخره فلا أقسم ثم يقول وإنه لقسم فالمعنى فأقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم وكذا قول الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد لو اعتبرت أصلية يبقى أقسم أم لم يقسم مع أن الله أقسم والتين والزيتون وطور سين وهذا البلد الأمين فالواو هنا واو القسم وهذا البلد الأمين أي أقسم بهذا البلد الأمين فكيف يقول لا أقسم ثم يقسم لا هنا عند جماعة العلماء والمحققين منهم أن لا زائد لتأكيد الكلام والكلام بدونها هو الذي أراده الله عز وجل أقسم بهذا البلد فهذا موافق لقوله تعالى وهذا البلد الأمين فالكلام يصدق بعضه بعضا لكن لو قلت لا أصلي والله ينفي لا أقسم بهذا البلد يرد عليك هذا الإشكال حيث أقسم فقال وهذا البلد الأمين فلا يستقيم الكلام إلا بهذا الاعتبار وهذا هو قول جماعة المحققين من أهل العلم أن القسم في أول صورة التين والقيامة لا أقسم بيوم القيامة وقد أقسم في صور كثير والحاقة هذا قسم والقارعة هذا قسم كيف يقول لا أقسم بيوم القيامة وقد أقسم لا هنا زائدة لتأكيد القسم والمعنى أقسم بيوم القيامة أقسم بالنفس اللوامة فلا في الموضعين جاء بها لتأكيد الكلام والمعنى مستقيم بدونها وهكذا جاءت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا أقسم برب المشارق والمغارد فلا أقسم بالخنس الجوال الكنس فلا أقسم بالشفق والليل وما وسط كل هذه المواضع لا وقعت في هذه المواضع زائدة لتأكيد المعنى والكلام يستقيم بدونها والله عز وجل أقسم بهذه المواضع جميعها فلا أقسم بمواقع النجوم أقسم بمواقع النجوم والكلام معناه أقسم بمواقع النجوم أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أقسم برب المشارك لكن يقول فلا أقسم برب المشارك بمن إذن يقسم وبماذا يقسم فلا أقسم برب المشارك إذن تقسم بمن وبما فالكلام في هذه المواضع جار على لغة العرب وإنما نحن نقرأ القرآن على لغتنا الحادثة فتعتبر كل هذه المواضع أصلية وإن هذه كلها مواضع نفر فلا أقسم بيوم القيامة يعني لا أقسم لا أقسم بهذا البلد يعني لا أقسم والمعنى الذي أراده الله عز وجل على خلاف هذا وهذا كما قلت بيّن في لغة العربي رجعنا إلى حديث أم زر إذا إذن قول المرأة زوجي لا أبث خبر إني أخاف أن أزره يعني أخاف وهذا المعنى مستقيم أخاف إن شرط خبره أن أذره أي أن أفارقه ويطلقني لهذا المرأة اكتفت بالإشارة بقولها إن أذكره أذكر عجره وبجره وهذا من الأدلة على أن الضمير يرجع إلى, ماذا؟ إلى الزوج لأنها تقول لن أنشر الخبر لأنني إذا تكلمت ذكرت العجر والبجر وأصل كلمة عجر وبجر أصل العجر والبجر النتوء النتوء وعظم البطن فإذا نتأت السرة من البطن وبرزت وعظمت ذا اسمه بجر إذا نتأت السرة والسرة لا تنتأ إلا بماذا بعظم البطن يهو النحيف لا سرة لا أصلا لكن إذا عظم البط نتأت السرة فكان هذا هو البجر فهو إنسان عظيم البط ناتئ السرة وهذا كنات عن الشح والبخ كما في حديث عمران بن حصين في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أخافوا على قريش إلا أنفسها فقال له عمران وما لهم قال أشحة بجرة بخلاء عظام البطون وعظم البطن له السمن مزموم في الكتاب والسنة حتى جعل علامة على القوم الخالفين المتأخرين كما في حديث عمران في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد مرتين أو ثلاث يعني لا أدر أقال ثم الذين يلونهم مرتين أم ثم الذين يلونهم ثلاث مرات ثم إنه تخلف بعدهم قلوف يقولون ما لا يفعل إلى آخر الحديث فذكر فيهم يشهدون ولا يستشهدون ينظرون ولا يوفون يخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السما ويظهر فيهم السمن فالأصل أن السمن مزموم عند العرب وكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا لا يعني أن كل سمين مزموم فأسامة بن زيد كان يقال له ذو تصغير بطن وابن عباس أيضا كان سمين لكن الغالب أن السمن علامة كانت مزمومة عند العرب فالبجر نتوء السرة نتيجة عظم البطن والعجر ايضا كذلك اذا الانسان عظم بطنه تعقد ظهره فالعجر والبجر نتوء وتعقيدات في البطن وفي الظهر دي بقى امتلاء البطن والشغل الكروش والاشياء المعلومة لديكم العرب بتستعمل الكنايات يعسان السمين عظيم البطن للسرة ناتئة عنده عقد تعقدت بطنه وفي عقد في الظهر فالعرب كانت بهذا عن الأحزان أو الهموم أو العيوب الخاصة لأن السرة فين؟ حد مش عريان ما السرة في البطن فلا يطلع عليها إلا خاصة الناس فكانت العرب بالعجر والبجر عن العيوب الخفية التي لا يطلع عليه إلا خاصة الناس ولهذا كانت العرب تقول أبثك عجري وبجري إذا قيل للرجل هذا الكلام يبقى موضوع ثقة ولا اتهام موضوع ثقة عظيم لأنك تقول أذكر لك من عيوب الباطنة التي لا يطلع عليها أحد فكأن المرأة سكتت ما ذكرت عن زوجها شيئا وعللت ذلك بأن ظاهره مستقيم فإن تكلمت ذكرت العيوب التي لا يطلع عليها إلا خاصته أذكر عجره وبجره ولا تقصب أن أذكر الصرة إنما العرب استعملت هذه المواضع كناية عما لا يذكر من المعايب التي لا يطلع عليها إلا خاصة الناس إن أذكره أذكر عجره فالمرأة سكتت ولم تذكر عيوب زوجها الباطنة ولهذا ذكر أهل العلم أن من فوائد نكاح النبي عليه الصلاة والسلام لأكثر من امرأة للطلاع على باطن حاله لأن المرأة شعار الرجل ملابسة له فيظهر من سلوكه معها ما لا يظهر من سلوكه أمام الناس فكلما كثر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلما ظهر من حاله الخفي ما يظهر حسن خلقه ونبوته بخلاف الرجل اللي له ظاهر وباطل وله أحوال خارج البيت وداخل البيت أو إذا لامسه أصحب الناس لو انكشف أمره ولهذا لما كان السفر تظهر فيه أخلاق الرجال الباطنة سمي ماذا سفر لأن السفر هو الوضوح والصبح إذا أسفر أي إذا بان فإذا جاء الصبح بانت الأشياء وانكشفت فالرجل إذا سفرت معه ظهر من أخلاقه الباطنة ما لا يظهر إذا لقيته في المسجد فسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أما الصحبة اللي في المسجد لا يظهر بها شيء حتى أراد عمر رضي الله عنه معرفة حال شاهد فقام رجل ليزكيه فقال له عمر رضي الله عنه أسافرت معه قال لا أشاركته قال لا قال لعلك رأيته في المسجد يرقع ويسجد قال نعم قال ما عرفته لأن الشركة لأن فيها مال وخصومات وموعد عمل ودخول وخروج يظهر بها أخلاق الناس سن إذا غضب انكشف حاله وكانت العرب تقول إذا أردت أن تعرف صديقا فأغضبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف المنافقة بقوله إذا خاصم فجر فبعض الناس يكون حاله مستقيما إذا لم تغضبه فإذا أغضرته ظهر سوء حاله ولهذا كان السلف رحمة الله عليهم أحسن الناس أدباً مع شيوخهم لماذا؟ لأن كان بعض الشيوخ عنده غلظة كما روي في ترجمة الأعمش أنه كان لا يتكلم أحد ولا يجلس أحد بجواره نعمل التوقير والهيبة فقام رجل وجلس بجواره ففطن له الأعمش فجعل يتفول عليه طول المجلس يعني جالس كده زي اللوحة دي وهو الأعمش عامل يعني انه ما بيشايفوش ويتف عليه المجلس كله والطلبة طبعا كان في عند الشيوخ أدب المجالس العلمية كأن على رؤوس الطلبات الطير مش واحد نايم واحد يده على اللي جنبه وحنن في جيب اللي جنبه واخد بالك فلو عمل أي حركة أعمش يترك المجلس وينصرف وطبعا معنى يترك المجلس أن يضيع علم الأعمش وأهل العلم من السلف الصالح لما كانوا طلاب آخرة وضعوا أعراضهم تحت النعال ولما كنا طلاب دنيا جعلنا أعراضنا فوق الرؤوس زمان العلماء كانوا أكثر من عدد الحصى ومع ذلك الأعمش إذا تكدر على أحدهم ما يعرفش يروح للشيخ تاني إنما الآن ما عندنا شيوخ والشيخ لو تمكن لطالبه للدنيا مليانة ليه لنجاي المجلس العلم بكرامته وهذا لا يصلح مع الشيوخ فالأدب عند السلف كان عظيما لأنهم كانوا طلاب آخرة يعلمون أن الشيخ طريقهم إلى الجنة فيتحملون من شدته وغلظته ما لا يتحمل وهذا ظاهر حاله هذا ظاهر حال الأعمش مرة حصل بين الأعمش ومرأته خصومة فاستدعى أحد الفقهاء ليصطح بينهم فقال لها إن أبا محمد شيخ كبير يقصد عالم يعني فلا يزهدنك فيه عمش عينيه ولا دقة ساقيه وضعف ركبتيه ونتن ابطيه وبخر فيه قال قم قبحك الله أريتها من عيوبي ما لم تكن تعلم العيوب الباطنة دي فكل أحد له عيوب ظاهرة وعيوب باطنة العيوب الظاهرة في الغالب تظهر متى تظهر بالاحتكاك في البيع والشراء والمشاركات في السفر أما الواحد ظهر حاله مستقيم الباطن أنه رجل غضوب كذاب مسرف مثلا بخيل متى يظهر هذا إذا سافرت السفر يقل الطعام ويقل الشراب والناس أحيانا يحتاجون المال فيظهر أكريم هو أم بخيل أشجاع هو أم جبان وخبالك أما في لحظات العافية الناس كلهم يظهرون أخلاقا حسنا فهذه المرأة تقول إن زوجي ظاهر حاله مستقيم فأنا إذا تكلمت أظهرت من حاله ما كان خفيا سأذكر عيوبه الباطنة التي لا يعلمها إلا أنا وأنا إذا فعلت ذلك فبلغاه الخبر طلقني وأنا لا أستطيع أن أفارقه بهذا اكتفت المرأة بالإشارة إلى أن لزوجها عيوبا باطنة لكن لم تفسح عنها فكأنها سطرت زوجها والتزمت بالشرط مع أخواتها واكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين